فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے شک قرآن پاک میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور یہ تبارکی بیدہ ملک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم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 وَلَْ قَدِ زًَاَّ السَّمَا أَُّنْيياَا بِمَصَاب وَجَعلهَا وَجَعََّهَا رُجمَلِّ الشَّطينِ وَأَعْلتَدِنَا لَهُ عَذاابَ السَّرِي وَلَِّ بينَكَ فَعُ بِرَبِّهِم وَعذاابُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فَأَرْضُوا بِذَنبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ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 قُلْ إِنَّ الْمَعْلُومَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّذِيرٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَمَنْ يَأْذِيكُمْ بِمَاءٍ